أ ف ت م ا ر و ا له على ما يرى ولقد ر آ ه ل ذ ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة الماوى إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ل قضى د رآ من ربه الكبرى ر أ أ ف ي ت م اللات و ا ل ع ز ه و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ع ل ك م ا ل ذ ك ر و ل ه ا ل تلك أ ن ف إ ذ ا ق س م ض ي ز ا إن ه ي إ ل ا أ س م ا ء ن ى اشتريتموها انتم واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان إ ن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 ا س م ي ة ا ل أ ن ى و م ا ل ه به م من ع ل م إن يتبعون ل ا ا ل ن وإن الظن لا يغني من ح ق شيئا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 أ ف ر أ ي ت الذي تولى و أ ع ط ى قليلا و أ ك د ى أ ع ن د ه علم الغيب فهو يرى أ م لم ينبا بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى أ ل ا تذر و ا ذ ر ة وزر أ خ ر ى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 وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم ا اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غش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 وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا